ارادين المؤمن هغغغتي دو Because të gjitha بقرتين المؤين بقرتين فاطمة صل عليه بقين ظهبت بظهري النبي احمد بؤمن ذلك القلب الذي لم نغنى غنى غنى غنى غنى